بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثامن من التذكرة باب ما جاء في تلاق الأرواح في السماء والسؤال عن أهل الأرض وفي عرض الأعمال ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها أهل الرحمة من عباد الله تعالى كما يتلقون البشير في الدنيا فيقبلون عليه يسألونه فيقول بعضهم لبعض انظروا أخاكم حتى يستريح أو انظروا ويحتاج إلى تحقيقه وتابع، فإنه كان في كرب شديد قال فيقبلون عليه فيسألونه ما فعل فلان ما فعلت فلانة هل تزوجت فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول إنه هلك فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية فبئسة الأم وبئسة المربية قال فتعرض عليهم أعماله فإروأوا حسنا فرحوا واستبشروا أو حسنا والله تعالى أعلم ويحتاجون تحقيقه وقالوا اللهم هذه نعمتك على عبدك فاتمها وإروا أو شروى قالوا اللهم راجع بعبدك قال ابن المبارك وأخبرنا صفوان بن عمر قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن ابا الدرداء كان يقول إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرعون ويساءون قال يقول ابو الدرداء اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا يخزى به عبد الله بن رواحة وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من عملي يخزيني عند عبد الله بن رواحة أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن أوس أن سعيد بن جبير قال له استأذن لي على بنتي أخي وهي زوجة عثمان وهي ابنة عمر بن أوس فاستأذنت له فتخل عليها ثم قال كيف يفعل كيف يفعل بك زوجك قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن ابن المبارك اثنان صحيح زوائد بن المبارك ثلاثة السابق نفسه متابعة قالت إنه إلي لمحسن فيما استطاع فالتفت إلي ثم قال يا عثمان أحسن إليها فإنك لا تصنع بها شيئا إلا جاء عمرو بن أوس فقلت أو إلا جاء عمرو بن أوس والله تعالى أعلم وهل تأتي الأموات الأموات وهل تاتي الاموات اخبار الاحياء قال نعم ما من احد له حميم الا وياتيه اخبار اقاربه فان كان خيرا سر به وفرح وهنئ به وان كان شروا ابتاس وحزن به حتى انهم ليسالون عن الرجل قدمات فيقال اولم ياتكم فيقولون لا خولف به إلى أمه الهاوية والعياذ بالله أكرم الأكرمين وعن الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إذا قبض روح العبد المؤمن عرج به إلى السماء فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه فيقولون ما فعل فلان فيقول اولم ياتكم فيقولون لا والله ما جاءنا ولا مر بنا فيقولون سلك به إلى أمه الهاوية فبئسة الأم وبئسة المربية وقال وهب بن منبه إن لله في السماء السابعه دارا يقال لها البيضاء تجتمع فيها ارواح المؤمنين فاذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته الأرواح فيسألونه عن أخبار الدنيا كما يسأل الغائب كما يسائل الغائب أهله إذا قدم إليهم ذكره أبو نعيم رحمه الله تعالى فصل هذه الأخبار وإن كانت موقوفة فمثلها لا يقال من جهة الرأي وقد خرج النسائي بسنده عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله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 قالوا أعيد فإذا قال اوما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وذكر الحديث وسيأتي بكماله إن شاء الله سبحانه وتعالى وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول قال حدثنا أبي رحمه الله تعالى قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبان بن أبي عياش عن أنسهم قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكم من الموتى فإن كان خيرا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمدهم حتى تهديهم لما هديتنا وخرج من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس على الله سبحانه وتعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وتشرق فاتقوا الله عباد الله لا تؤذوا موتاكم بأعمالكم في الحاشية واحد حسن ابن المبارك اثنان حسن ابن المبارك ثلاثة صحيح النسائي والحاكم وصححه هو وفقه الذهري أربعة ضعيف الترمذي وتابعه وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن أرواحكم تعرض إذا ما أحدكم على عشائركم وموتاكم فيقول بعضهم لبعض دعوه يستريح فإنه كان في كرب ثم يسألونه ما عمل فلان وما عملت فلانه فإن ذكر خير حمد الله سبحانه وتعالى واستبشروا وإن كان شرا قالوا اللهم اغفر له حتى إنهم لا يسألون هل تزوج فلان؟ هل تزوجت فلانة؟ قال فيسألونه, فيسألونه عروجل مات قبله فيقول ذاك مات قبلي أما مر بكم؟ فيقولون لا والله فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية فبئسة الأم وبئسة المربيه حتى إنهم لا يسألونه عن هر البيت ذكره الثعلبي رحمه الله سبحانه وتعالى وقد قيل في قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف إنه هذا التلاقي وقيل فلاقي أرواح النيام والموتى أو النيام والموتى هنا ظنها النيام والموتى والله تعالى أعلم وقيل غير هذا والله تعالى أعلم باب منه روى أو روية من حديث ابن الهيعة عن بكر بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته. طيل يجوز أن يكون الميت يبلغ من أفعال الأحياء وأقواله ما يؤذيه في قبره أو يبلغ من أفعال الأحياء وقواله ما يؤذيه في قبره. بلطيفة يحدثها الله سبحانه وتعالى لهم من ملك يبلغ أو علامة أو دليلا أو ما شاء الله سبحانه وتعالى وهو القادر على ما يشاء. وروي عن عروة قال وقع رجلا في علي, في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عند عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال له عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما لك قبحك الله لقد اذيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قدره قال علماؤنا ففي هذا الحديث زجر عن سوء القول في الأموات وفي الحديث أنه نهى عن سب الأموات وزجر من فعل ما كان يسوءهم في حياتهم وفيه أيضا زجر عن عقوق الآباء والأمهات بعد موتهما بما يسوءهما من فعل الحي فقد روي في الحديث أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يهدي صدائق خديجة صنة منه لها وبروى وإذا كان الفعل وصلة وبروة كان ضده عقوبة وقطيعة وعقوق وقيل وعيد وقيل يجوز أن يكون معنى الحديث قبل المتابعة في الحاشية واحد موضوع رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول انظر السلسلات الضعيفة اثنان متفق عليه البخاري ومسلم ثلاثة متفق عليه البخاري ومسلم أربع ضعيف فيه ابن الهيعة وهو ضعيف وشيخ كبير حرقت كتبه فنسي أربع أو خمسة متفق عليه البخاري ومسلم وتابع وقيل يجوز أن يكون معنى الحديث الميت يؤذيه في قبره من كان يؤذيه في بيته إذا كان حيا فيكون ما بمعنى من ويكون ذلك مضمرا في الكلام والإشارة إلى الملك الموكل بالإنسان فقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الملك يتباعد عن الرجل عند الكذبة يكذبها ميلين من نتن ما جاء به وكذلك كل معصية لله سبحانه وتعالى تؤذي الملك الموكل به فيجوز أن يموت العبد وهو مصر على معاصي الله سبحانه وتعالى أي رتائب منها ولا مكفر عنه ولا مكفر عنها عنه خطايا، فيكون تمحيصه وتطهيره فيما يلحقه من الأذى من تغليظ الملك إياه أو تقريعه له. والله سبحانه وتعالى أعلم. باب في شأن الروح وأين تصير حين تخرج من الجسد؟ قال أبو الحسن القابسي رحمه الله سبحانه وتعالى. الصحيح من المذهب والذي عليه أهل السنة أنها ترفعها الملائكة حتى توقفها بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسألها فإن كانت من أهل السعادة قال لهم سيروا بها وأروها مقعدها من الجنة فيسيرون به في الجنة على قدر ما يغسل الميت فإذا غسل وكفنا ردت أعيد فيسيرون به في الجنة على قدر ما يغسل الميت فإذا غسل الميت وكفن ردت وادرجت في بين كفنه وجسده فإذا حمل على النعش فإنه يسمع كلام الناس من تكلم بخير ومن تكلم بشر فإذا وصل إلى قبره وصلي عليه ردت فيه الروح وأقعد ذا روح وجسد ودخل عليه الملكان الفتانان على ما يأتي وعن أبي عمر أعيد عن عمر بن دينار قال ما من ميت يموت إلا روحه, إلا روحه في يد ملك ينظر إلى جسده كيف يغسل وكيف يكفن وكيف يمشى به فيجلس في قبره قال داود وزاد في هذا الحديث قال يقال له وهو على سريره اسمع ثناء الناس عليك ذكره أبو نعيم الحافظ في باب عمر وقال أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة فإذا قبض الملك النفس السعيدة تناولها ملكان حسان الوجوه عليهما اثواب حسنه ولهما رائحة طيبة فيلفونها في حرير من حرير الجنة وهي على قدر النحلة شخص إنساني ما فقد من عقله ولا من علمه المكتسب له في دار الدنيا أو ما فقد من عقله ولا من علمه المكتسب له في دار الدنيا فيعرجون بها في الهواء فلا يزال يمر بالأمم السالفة والقرون الخالية كأمثال الجراد المنتشر حتى ينتهي, به ينتهي إلى سماء الدنيا فيقرع الأمين الباب فيقال للأمين من أنت فيقول أنا صلصائل وهذا فلان معي بأحسن أسمائه وأحبها إليه فيقول نعم الرجل كان فلان وكانت عقيدته غير شاك ثم ينتهي, ينتهي به إلى السماء الثانية فيقرع الباب فيقال له من أنت فيقول مقالته الأولى فيقولون اهلا وسهلا بفلان كان محافظا على صلاته بجميع فرائضها ثم يمر به حتى ينتهي إلى السماء الثالثة فيقرع الباب, فيقرع الباب فيقول إذن هي فيقرع فيقرع الباب فيقال له من أنت فيقول الأمين فيقول الأمين مقالته الأولى والثانية فيقال مرحبا بفلان كان يراعي, كان يراعي الله في حق ماله ولا يتمسك منه بشيء ثم يمر حتى ينتهي إلى السماء الرابعة فيقرع الباب فيقال من أنت فيقول كدأ في مقالته فيقال اهلا بفلان كان يصوم فيحسن الصوم ويحفظه من أدران الرفث وحرام الطعام ثم ينتهي إلى السماء الخامسه فيقرع الباب فيقال من أنت فيقول كعادته فيقال اهلا وسهلا بفلان أدى حجة الله سبحانه وتعالى الواجبة من غير سمعة ولا رياء ثم ينتهي إلى السماء السادسة فيقرع الباب فيقال من أنت فيقول الأمين كذابه في مقالته فيقال مرحبا بالرجل الصالح والنفس الطيبة كان كثير البر بوالديه فيفتح له الباب ثم يمر حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيقرع الباب فيقال من أنت فيقول الأمين مقالته فيقال مرحبا بفلان كان كثيرا كثير الاستغفار بالأسحار ويتصدق في السر ويكفل الأيتام ثم يفتح له فيمر حتى ينتهي إلى سرادقات الجلال فيقرع الباب فيقال له من أنت فيقول, فيقول الأمين مثل قوله فيقول أهلا وسهلا بالعبد الصالح والنفس الطيبة كان كثير الاستغفار ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكرم المساكين ويمر بملئ من الملائكة كلهم يبشرون بالخير يبشرونه بالخير ويصافحونه حتى ينتهي به إلى سدرة المنتهى فيقرع الباب فيقال من أنت فيقول الأمين كذأ به في مقالته فيقال أهلا وسهلا بفلان كان عمله عملا صالحا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى عيد كان عمله عملا صالحا خالصا لوجه الله عز وجل ثم يفتح له فيمر في بحر من نار ثم يمر في بحر من نور ثم يمر في بحر من ظلمة ثم يمر في بحر من ماء ثم يمر في بحر من ثلج ثم يمر في بحر من برد طول كل بحر منها ألف عام ثم يخترق الحجب المضروبة على عرش الرحمن وهي ثمانون ألف من السرادقات لها شراريف لكل سرادق ثمانون ألف شرافة على كل شرافة ثمانون ألف قمر يهللون لله سبحانه وتعالى ويسبحونه ويقدسونه لو برز منها قمر واحد إلى سماء الدنيا لا عبد من دون الله ولا أحرقها نورا فحينئذ ينادى من الحضرة القدسية من وراء أولئك السرادقات من هذه النفس التي جئتم بها؟ فيقال فلان ابن فلان فيقول الجليل جل جلاله قربوه فنعم العبد كنت يا عبدي فإذا أوقفه بين يديه الكريمتين أخجله ببعض اللوم والمعاتبه حتى يظن أنه قد هلك ثم يعفو عنه كما روي عن يحيى بن اكثم القاضي وقد روي في المنام بعد موته فقيل له ما فعل الله بك فقال أوقفني بين يديه ثم قال يا شيخ السوء فعلت كذا وفعلت كذا فقلت يا رب ما بهذا حد حدثت عنك قال فبما حدثت عني يا يحيى؟ فقلت حدثني الزهري عن, عن معمر عن عروه عن عائشة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن جبريل عنك سبحانك أنك قلت إني لأستحي لا أن أعذب ذا شيبة شابت في الإسلام فقال يا يحيى صدقت وصدق الزهري وصدق معمر وصدق عروة وصدقت عائشة وصدق محمد وصدق جبريل وقد غفرت لك وعن ابني نباتة وقد رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال اوقفني, بيني أوقفني بين الكريمتين هنا أظن هناك, هناك كلمة ناقصة وهي بين يديه الكريمتين الله تعالى اعلم أتابع وقال أنت الذي تخلص كلامك حتى يقال ما أفصحه تخلص كلامك حتى يقال ما أفصحه فقلت سبحانك إني كنت أصفك قال قل ما كنت تقول في دار الدنيا قلت بعدهم الذي خلقهم وأثكتهم الذي أنطقهم وسيوجدهم كما أعدمهم وسيجمعهم كما فرقهم قال لي صدقت اذهب فإني قد غفرت لك وعن منصور بن عمار أنه رؤية في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال أوقفني بين يديه وقال لي بماذا جئتني يا منصور قلت بستة وثلاثين حجة قال ما قبلت منها شيء ولا واحدة ثم قال بماذا جئتني يا منصور قلت جئتك بثلاثمائة وستين ختمة للقرآن قال ما قبلت منها واحدة ثم قال فلماذا جئتني يا منصور قال جئتك بك قال سبحانه الآن جئتني اذهب فقد غفرت لك ومن الناس من إذا انتهى إلى الكرسي سمع النداء ومن الناس من إذا انتهى إلى الكرسي سمع النداء ردوه فمنهم من يرد من الحجب وإنما يصلوا إلى الله عارفوه فصل وأما الكافر فتأخذ نفسه عنفا فإذا وجهه كأكل الحنظل والملك يقول أخرج عيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث فإذا له صراخ أعظم ما يكون كصراخ الحمير فإذا قبضها عزرائيل عليه السلام ناولها زبانية من قباح الوجوه عليهم السلام سود الثياب منتنير الرائحة بأيديهم مسوح من شعر فعليهم السلام فيلقفونها فيستحيل شخصا إنسانيا على قدر الجرادة فإذا الكافر أعظم جرما من المؤمن يعني في الجسم في الآخرة وفي الصحيح أن ضرس الكافر في النار مثل أحد فيعرج به حتى ينتهي إلى سماء الدنيا فيقرع الأمين الباب فيقال من أنت فيقول أنا دقيائيل لأن اسم الملك الموكل على زبانية العذاب دقيائيل عليه السلام فيقاله من معك فيقول فلان ابن فلان بأقبح أسمائه وأبغضها إليه في دار الدنيا لا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون للجنة فإذا سمع الأمين هذه المقالة طرحه من يده فتهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد وهو قوله عز وجل سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خرو من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فإذا انتهى إلى الأرض ابتدرته الزبانية عليهم السلام وسارت به إلى سجين العياد بالله عز وجل وهي صخرة عظيمة تاوي إليها أرواح الفجار وأما النصارى واليهود فمردودون من الكرسي إلى قبورهم هذا من كان منهم على شريعته ويشاهد غسله ودفنه وأما المشرك فلا يشاهد شيئا من ذلك لأنه قد هوي به وأما المنافق فالنسل الثاني يرد ممقوتا مطرودا إلى حفرته وأما المقصرون المؤمنون فتختلف أنواعهم فمنهم من ترده صلاته لأن العبد إذا قصر في صلاته سارقا لها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجهه ثم تعرج وتقول ضيعك الله كما ضيعتني ومنهم من ترده زكاته لأنه إنما يزكي ليقال فلان متصدق وربما وضعها عند النساء ولقد رايناه عافان الله سبحانه وتعالى مما حل به ومن الناس من يرده صومه لانه صام عن الطعام ولم يصم عن الكلام فهو رفث وخسران فيخرج الشهر وقد بهرجه ومن الناس من يرده حجه لانه إنما حج ليقال فلان حج أو يكون حج بمال خبيث ومن الناس من يرده العقوق وسائر أحوال البر, كلها لا أحوال البر كلها لا يعرفها إلا العلماء بأسرار المعاملات وتخليص العمل الذي للملك الوهاب فكل هذه المعاني جاءت بها الآثار والأخبار كالخبر الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه في رد الأعمال وغيره في رد الأعمال وغيره فإذا ردت النفس الى الجسد ووجدته قد أخذ في غسله قد أخذ في غسله او في غسله ووجدته قد أخذ في غسله ان كان قد غسل فتقعد عند راسه حتى يغسل فاذا ادرج الميت في اكفانه صارت ملتصقه بالصدر من خارج الصدر ولها خوار عجيج تقول أسرعوا بي إلى رحمة الله أي أي رحمة لو تعلمون ما أنتم حاملون إليه وإن كان يبشر بالشقاء والعياذ بالله أكرم الأكرمين تقول رويدا إلي أي عذاب لو تعلمون ما أنتم حاملون إليه فإذا أدخل القبر وهيل عليه التراب ناداه القبر كنت تفرح على ظهري فاليوم تحزن في بطني كنت تأكل الألوان على ظهري فالآن يأكلك الدود في بطني ويكثر, ويكثر عليه مثل هذه الألفاظ الموبخة حتى يسوى عليه التراب ثم يناديه ملك فيقال ملك يقال له رومان عليه السلام وهو أول ما يلقى الميت إذا دخل قبره على ما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أعلم بغيره وأحكم باب كيفية التوفي للموتى واختلاف أحوالهم في ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى التوفي في كتابه مجملا ومفصلا فقال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين تتوفاهم الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين وقال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وقال توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فهذا كله مجمل وقد بينه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على ما يتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى وقال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وقال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وهذا مخصوص بمن, بمن قتل من الكفار يوم ما بدر باتفاق أهل التأويل فيما قاله بعض علمائنا وقد ذكر المهدوي وغيره في ذلك اختلافا وأن الكفار حتى الآن يتوفون بالضرب والهوان والله سبحانه وتعالى أعلم وروا مسلم في حديث فيه طول قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت, وصوت الفارس يقول أو صوت الفارس يقول على حسب الآراب والضبط ويحتاج إلى تحقيق الله تعالى ألم أقدم حيزون فإذ إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه لضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثانية في الحاشية واحد صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير متابع فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين وذكر الحديث وقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ الظالمون في ضمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالعذاب اخرجوا أنفسكم إلى قوله يستكبرون وقد زادت السنة هذا هذا النوع بيانا على ما يأتي فصل إن قال قائل كيف الجمع بين هذه الآي وكيف يقبض ملك الموت في زمن واحد أرواح من يموت بالمشرق والمغرب قيل له أعلم أن التوفي مأخوذ من توفيت الدين واستوفيته إذا قبضته إذا قبضته ولم أو إذا قبضه أعيد على من توفي من توفيت الدين واستوفيته إذا قبضته ولم تدع منه شيئا فتارة يضاف إلى ملك الموت لمباشرته ذلك وتارة إلى أعوانه من الملائكة الكرام عليهم السلام لأنهم قد يتولون ذلك أيضا وتارة إلى الله سبحانه وتعالى وهو المتوفي على الحقيقة كما قال عز وجل سبحانه وتعالى الله يتوفى الانفس الله يتوفى الانفس حين موتها وقال وهو الذي احياكم ثم يميتكم وقال الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم فكل مأمور فكل معمور من الملائكه بما يفعل ما يفعل بامر سبحانه وقال الكلبي يقبض ملك الموت الروح من الجسد، يقبض ملك الموت من الجسد، ثم يسلمها إلى ملائكه الرحمة إن كان مؤمنا وإلى ملائكه العذاب إن كان كافرا وهذا المعنى منصوص في حديث البراء.